حصريا على انشادكم دعني حبيبي وخير رسول اكون متواضع وعيش بشمول كغيم بسماء يريد الغطوط وقلبي لكل الحبايب سكن دعني حبيبي وخير رسول اكون متواضع وعيش بشمول يرام بسمان يريد الغطوط وقلبي لكل الحبايب سكن يعني حبيبي وخير رسول اكون متواضع وعيش بشرف يا خي يريد الغطوط وقلبي لكل الحبايب سكن اذا كان يبكي صديقي بكيت إذا جاء يافا اكل لاجله زهيت اذا كان يبكي صديقي بكيت اذا جاء يضحك زهيت أبد ما تكبر ولا استغريت لان التواضع دواء الزمن لان التواضع يعني حبيبي وخير رسول يكون متواضع وعيش شيء يريد وقلبي لكل الحبايب سكن دعني حبيبي, دعني حبيبي وخير وخير رسول وخير رسول انت وعيشي جمال شيء يريد الوطن حبايب سكن اسير بدرب الحياه بتسم واشوف على الاخر الارتسام أسير بدرب الحياه بتسم واشوف على الاخر الارتسام. إليهم رسالة وأقسم قاسم ستفنى همومك بضحكة سن ستفنى همومك بضحكة سن يا حبيبي وخير رسول اكون متواضع وعيش بشمول كغيم بسمانا ي وقلبي لكل الحبايب سكن دعاني حبيبي وخير رسول اكون متواضع وعيش بشموخ كغيم بسمان يريد الهطول وقلبي لكل الحبايب سكن